کذبت قنوحی المرسلین اید قانا لهم اخوه روحن اما تتقون مع مواقعون قالوا أن أدن لك وانتمعك کنون بایش و لهم رسول أمين فاتقوا مع الواقعون وما أسألهم عليهم نجري نجري إلا على رب العالمين أتبعوا النبي لليا أعلى أن تربتون وتتخرون نصائع لعلكم هو نور والذي قرشتم قرشتم يا دارين فانتقم ما بأنعام وبدين وجنبات وعوين إني أخاف عليكم على هذا يوم عظيم قاروا سواء على أن لا أعطت لم تكن ماذا لنا نقول اللهم اننا وما نحن لهو العزوز الرحيم كذب أهوه المسهيم إذ قالهم أفور صالح ألا تبتقون إني لهم رسول النبي فاتقوا الله وقيون وما أسألهم عليه من أجل في جنات وعبرون وزروع, وزروع ونخب طلعها قريم وتنحكون من الجبال بغوتا فالدين فاتقوا الله وأعطيرون ولا نتلعوا أمر المسر إن يسون ولا يسلحون. قالوا إنما We'll never be the وَإِنْ لَمْ تَنْزَلْ يَا نُوتَ مَتَكُولًا مِنَ مِنَ الْقَارِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَعَلِّي مِنَّا يَعْمَنُونَ فَنَجْيْنَا أَجْمَعِينَ إِلَّا الغابرين ثم أنبرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء لطرهم ذليل إن في وما نَعَمْ تَوْمِين وَكُنْ رَبَّكَ لَوْلَ أَصْحَابُ الْأَنْكَثِ من أجل من لَا تُفْرِطُوا وَلَا تُقْهَرُوا إِنَّ وَمَا مِنْ xa là vì ông الأرض một sĩ الذي là đứa الأولين làương إنما أنت من là وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَوْزٌ مِثْلُنَا وَإِنَّهُمْ كَنَ مِنَ الْكَادِرِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا سَفَرٌ مِنَ السَّرَحَانِ كُنْتَ مِنَ الصَّادُرِينَ قَالَ رَبِّي آمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَرَّبْنَ إِنَّهُ كَانَ عِندَنَا أَمْرًا مَّنضُومًا إِنَّ فِي <تصفيق> ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ وَمَا كَانَ لِنُؤْتِيَكُم بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ إِلَّا أَن